اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آيتين يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء فِيهِ فيه مزدجر حكمة بالغة فماتون النذر فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر خُشَّ عَنْ أبصارهم يَخْرُجُونَ مِن الأجداث كأنهم يَخْرُجُونَ مِن الأجداث كأنهم جَرَادٌ مُنتشِرٌ مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يومٌ عسير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 inna arsalna 'alayhim rihan sarsaran fi yawmin hism mustamir tanzi'un nas kannahum a'jazu nakhlin muqa'ir fakaifa kana 'adhabi wa nadhur ولقد يسون القرآن للذكر فهل من مذكر كذبت ثَمُودُ بن نذر فقالوا أبشر منا واحدا نتبعه إننا إذا لفِي ضلال وسُعُب اقُلِ الْقِيادُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِر سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ أَشَر إِنَّ مُوسَى لَنَاةَ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِر وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ رسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَضِرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عنهم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 يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرٍ إِنَّا كُلَّ شيء خلقناه بقدر وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كلمح بالبصر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 Fima koha de swe din